هو الناس للميدان في قول جلي قائلا أنا علي بن الحسين ابني علي علي ضاربان ضرب غلامين هاشمين علويين برزل اكباير للاقوام في وجهين بي وهو يدعونا وسليل مي دعاني في قوم لهم جليل قائل iban zarba gulamin Oh uh. صح والأحشاء أخذ ألهابها وقد الظالم هبته sog'ini ma'an likay aqwa ala hamlil husalmi nani summanadan za'a al-saynag wa'ala difa فين كيلا انا qald shayra سوء حال دون جدوى ولديء يسريح إلى الموت ولن تجديك شكوى وإذا موت ستلقى احدقوا من تتاور وسيسقيك مع محمد كالسهول او وتروى عن جيل ko'chalar <laughs disappointment> Cause oh. في ريما تل احزانك كل في التر حال على الخدي استهلا آه تم كي ཀཀྀ� ཀྀྀྀ ཀྀྀ وعد يا ليلى امغوى بضمير صاغدق نحو العلاء مد يد الغوى فوقا الثرى ملقا خضيبا بدمعه هذا رحاب راحورات ثقاني وابي حي دار وذاعوا امي وعلى اجني من نور قدسين املاني آه آه والمصطفى ناداك قد شاف اقصر الأعمار الشاعر الأديب جابر الكاظمي